وضعت إدارة مكتبة مسجدنا بالحي الجامعي قانونا داخليا يتضمن البنود التالية يحق للطالب المقيم في الحي استعارة ما يلي مجلد وكتاب ديني وثلاث رسائل لمدة أسبوع ثلاث أشتقة وقرص مضغوط لمدة ثلاثة أيام مع دفع ثلاثة دنانير كتاب علمي العلم الدنيوي لمدة أربعة أيام ملاحظة أي تأخر يدفع صاحبه دينارين عن كل يوم فهل في هذه البنود مخالفات شرعية تنظيم المكتبة بجملة من القيود والشروط المالية التي يشترطها أصحاب التنظيم يختلف باختلاف ما إذا كانت هذه المكتبة وقفا من الطلباء أو كانت ملكا للدولة إن كانت وقفاً فلا يجوز أخذ المال على الوقف الخير لمن حبس الكتاب وسبل فائدته فإن فائدة المحبوس يرجوها الواقف من تناول فائدة الكتاب يرجع عليه بالأجر والثواب حياً كان أو ميتا أما إذا كانت المكتبة هي ملكا للدولة والمؤسسات الجامعية ولم تأذن في أن تكترى هذه الكتب بل جعلتها لمصلحة الطلبة فلا يجوز أيضا استغلال الإشرار على هذه الكتب لغرض مال على لفرض مال على الطلبة لم تفرضهم مؤسستهم الجامعية يكون في كلتا الحالتين امتلاكا على أموال الغير بغير وجه حق وهو مشمول بقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأما إن أجازت هذه المؤسسات استغلال هذه الكتب بالإيجار لتعود الفائد على الدولة أو على المكتبة فإن إيجار المنافع جائز كما هو مقرر فقها وهذا كله فيما إذا كانت الكتب المستعارة بعوض لا تحمل أفكارا وآراء مخالفة لتعانيم الدين وأحكام الشريعة أو مناقضة لعقيدة المسلمين أو مصادما للسنة المطهرة أو كانت تحمل أفكار تهزبا أو خروج أو ما إلى ذلك. فإن مثل هذه الكتب لا يجوز الاستفادة منها بلها يؤخذ عليها أثر الإجار. وأما فرض عقوبة غرامة على كل متأخر عن رد هذه الكتب في وقتها وزيادة المال عليها بزيادة الإطالة في التأخر. فإنها فوائد تأخيرية معدودة من الربى المنهي عنه شرعا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون والعلم عند الله تعالى